ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما وقد روي عن محمد بن يزيد ا ل أ ص ف ا ط ي قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا إ ل ه إ ل ا هو حدثته به أ ن ا يقولها ثلاثا ثم قال غفر الله ل ل أ ع م ش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل ا ل أ ع م ش ولمن حدث به بعده وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أ خ ر فقوله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح د ك م يجمع خلقه في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما نطفه ة قد روي ر ي ت ف س عن ابن مسعود الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود وقعت شعر ابن ابن إن النطفة قال إذا وقعت في الرحم خيثمة روى وظفر طارت في في كل شعر وظفر فتمكث أ ر ب ع ي ن يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون ع ل ق ة قال فذلك جمعها خرجه ابن أ ب ي حاتم وغيره وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آ خ ر فخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن حديث الحويرث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله ت ع اذا ل ى إ أ ر ا د خلق عبد فجامع الرجل ا ل م ر أ ة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها ف إ ذ ا كان يوم السابع جمعه الله ثم أ ح ض ر ه كل عرق له دون آ د م في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبك وقال ابن منده اسناده متصل مشهور على رسم ابي عيسى والنسائي وغيرهما وخرج ابن جرير وابن ابي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم عن موسى وسلم ما ابن عن بن بن عن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان رواية رباح ولد ابيه الله قال علي عليه يا جده لجده صلى لك قال يا رسول الله وما عسى أ ن يولد لي إ م ا غلام و إ م ا ج ا ر ي ة قال فمن يشبه قال من عسى أ ن يشبه يشبه أ م ه أ و أ ب ا ه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن كذا إ ن ا ل ن ط ف ة إ ذ ا استقرت في الرحم أ ح ض ر ه ا الله كل نسب بينها وبين آ د م أ م ا ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ة في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبك قال سلكك وهذا إ س ن ا د ضعيف ومطهر بن الهيثم ضعيف جداً وقال البخاري هو حديث لم يصح وذكر الهيثم لم بإسناده البخاري بن جدا ضعيف حديث يصح عن موسى بن علي عن أ ب ي ه أ ن أ ب ا ه لم يسلم إ ل ا في عهد أ ب ي بكر الصديق يعني أ ن ه لا ص ح ب ة له ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولدت غلاما أسود لعله نزعه عرق وقوله عرق امرأتي نزعه أسود ثم يكون علقة م ث ثم ل ذلك والعلقة يكون يعني أربعين يوما والعلقة قطعة من دم م ض غ ة مثل ذلك يعني أ ر ب ع ي ن يوما و ا ل م ض غ ة ق ط ع ة من ل ح م ثم يرسل الله إ ل ي ه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه وعمله و أ ج ل ه وشقي أ و سعيد فهذا الحديث يدل على أ ن ه يتقلب في م ئ ة وعشرين يوما في ث ل ا ث ة أ ط و ا ر في كل أ ر ب ع ي ن منها يكون في طور فيكون في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل أ و ل ى ن ط ف ة ثم في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ن ي ة ع ل ق ة ثم في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ل ث ة م ض غ ة ثم بعد ا ل م ا ئ ة وعشرين يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه ا ل أ ر ب ع كلمات وقد ذكر الله في ا ل ق ر آ ن في مواضع ك ث ي ر ة تقلب الجنين في هذه ا ل أ ط و ا ر كقوله تعالى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 الى اجل مسمى وذكر هذه الاطوار ا ل ث ل ا ث ة ا ل ن ط ف ة و ا ل ع ل ق ة والمضغه في مواضع م ت ع د د ة من ا ل ق ر آ ن وفي موضع اخر ذكر ز ي ا د ة عليها فقال في س و ر ة المؤمنين ي ن خلقنا الانسان من سلالة من ولقد سلالة ط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 فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه ا ل آ ي ة لخلق ابن آ د م قبل نفخ الروح فيه وكان ابن عباس يقول خلق ابن آ د م من سبع ثم يتلو هذه ا ل آ ي ة وسئل عن العزل ف ق ر أ هذه ا ل آ ي ة ثم قال فهل يخلق أ ح د حتى تجري فيه هذه الصفه وفي ر و ا ي ة عنه قال فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق وروي عن ر ف ا ع ة بن رافع قال جلس إ ل ي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل ة فقالوا لا ب أ س به فقال رجل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 وروي عن رفاعه بن رافع قال جلس إ ل ي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا باس به فقال رجل انهم يزعمون انها الموءوده الصغرى فقال علي لا تكون حتى تمر على التارات ا ل س ب ع ة تكون س ل ا ل ة من طين ثم تكون ن ط ف ة ثم تكون ع ل ق ة ثم تكون م ض غ ة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آ خ ر فقال عمر صدقت أ ط ا ل الله بقاءك رواه الدار والمختلف المؤتلف قطني في المؤتلف والمختلف. وقد رخص ط ا ئ ف ة من الفقهاء ل ل م ر أ ة في إ س ق ا ط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف ل أ ن الجنين ولد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد ب ا ل ك ل ي ة و إ ن م ا تسبب إ ل ى منع ع ق انعقاده ي م ت ع إ ذ ا أ ر ا د الله خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل لا عليكم أن لا ل ع أن ت ز وقد ا إلا الله إنه ليس من نفس منفوسة ليس ل خ ه ا و ق صرح أ ص ح ا ب ن ا بأنه بخلاف بعده للمرأة لأنه انعقد النطفة فإنها إسقاطه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد يجز وقد لا تنعقد ولدا. وقد ورد ل د وقد و في بعض روايات حديث ابن مسعود ذكر العظام وانه يكون عظما اربعين يوما فخرج الامام احمد من روايه علي بن زيد سمعت ابا عبيده يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النطفه تكون في الرحم أربعين ي ويروى م ا حالها لا على ت غ فإذا ا مضت ل أ ر ب ع ن أن صارت علقة ثم كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث الله إليها ملكا وذكر بقية الحديث وذكر ر علقة بعث كذلك كذلك خلقه بقية مضغة ثم ثم يسوي ي و و من حديث عاصم عن أ ب ي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ل ن ط ف ة إ ذ ا استقرت في الرحم تكون أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم تكون ع ل ق ة أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم تكون عظاما اربعين ل ي ل ة ثم ي ك س الله العظام لحما ورواية وستين الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا اللحم إلا بعد يوما وهذا يكسى ريب مئة تدل على غلط بلا أحمد أن بعد ف إ ن ه بعد م ئ ة وعشرين يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما س ي أ ت ي ذكره وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به وقد ورد في حديث ح ذ ي ف ة بن أ س ي د ما يدل على خلق اللحم والعظام في أ و ل ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ن ي ة ففي صحيح مسلم عن ح ذ ي ف ة بن أ س ي د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا مر ب ا ل ن ط ف ة ثنتان و أ ر ب ع و ن ل ي ل ة بعث الله إ ل ي ه ا ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب ي أ ذ ك ر أ م أ ن ث ى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أ ج ل ه فيقول ربك ما شاء وظاهر ي يقول يا ربي رزقه فيخضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما ولا ينقص ك الملك ربك الملك الملك ت ب ما شاء فلا ما ولا على ثم ثم أمره رزقه و هذا الحديث يدل على أ ن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أ و ل ا ل أ ر ب ع ي ن الثانيه ة فيلزم من ذلك من ن أ يكون في ا لحما أ ر ب ع ي الثانية ن ل وعظاما وقد ت أ و ل بعضهم ذلك على أ ن الملك يقسم ا ل ن ط ف ة إ ذ ا صارت ع ل ق ة إ ل ى أ ج ز ا ء فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام فيقدر ذلك كله قبل وجوده وهذا خلاف ظاهر الحديث بل ظاهره انه يصورها ويخلق هذه الاجزاء كلها وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام وحديث ق د دون يكون في و الاجنة هذا بعض بعض مالك بن الحويرث المتقدم يدل على ان التصوير يكون لنطفة ايضا في اليوم لنطفة السابع وقد قال الله عز وجل إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ج وفسر ط ا ئ ف ة من السلف أ م ش ا ج ا ل ن ط ف ة بالعروق التي فيها قال ابن مسعود أ م ش ا ج ه ا عروقها وقد يوافق وقالوا وقع ذكر ذلك إذا الرحم علماء أهل الطب المني حصل له ما في إن ز ب د ي ة و ر غ و ة س ت ة أ ي ا م أ و س ب ع ة وفي هذه ا ل أ ي ا م تصور ا ل ن ط ف ة من غير استمداد من الرحم ثم بعد ذلك تستمد منه وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب ث ل ا ث ة أ ي ا م وقد يتقدم يوما و ي ت أ خ ر يوما ثم بعد س ت ة أ ي ا م وهو الخامس عشر من وقت ا ل ع ل و ق ينفذ الدم إ ل ى الجميع فيصير ع ل ق ة ثم تتميز ا ل أ ع ض ا ء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن م م ا س ة بعض وتمتد ر ط و ب ة النخاع ثم بعد ت س ع ة أ ي ا م ينفصل ا ل ر أ س عن المنكبين و ا ل أ ط ر ا ف عن ا ل أ ص ا ب ع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض قالوا و أ ق ل م د ة يتصور الذكر فيها ثلاثون يوما والزمان المعتدل في تصور الجنين خ م س ة وثلاثون يوما وقد يتصور وأربعين يوما قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل يوما ولا أنثى قبل يوما فهذا يوافق الأسقاط قبل قبل دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في في ثلاثين أربعين عليه حذيفة تم ذكر فهذا خمسة ما أنثى بن في في التخليق في الأربعين الثانية وقد م لحما ص ي فيها أيضا ر ه و حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أ ن الجنين يغلب عليه في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل أ و ل ى وصف المني وفي ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ن ي ة وصف ا ل ع ل ق ة وفي ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ل ث ة وصف المضغه ة وإن كانت ت خ ل ق قد حديث مسعود تمت وتم تصويره وليس في حديث ابن مسعود ذكر تصوير وقد ت تصوير و الجنين ق روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أ ن تصويره قد يقع قبل ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ل ث أ ي ض ا فروى الشعبي عن علقمه ة النطفة عن مسعود ابن قال إذا استقرت في الرحم في ج ء ا فأخذها بكفه فقال ملك مخلقة أم غير مخلقة؟ بكفه أي ربي غير ف إ ن قيل غير م خ ل ق ة لم تكن ن س م ة وقذفتها ا ل أ ر ح ا م و إ ن قيل م خ ل ق ة قال أ ي رب ي أ ذ ك ر أ م أ ن ث ى شقي أ م سعيد ما ا ل أ ج ل وما ا ل أ ث ر و ب أ ي أ ر ض تموت قال فيقال ل ل ن ط ف ة من ربك فتقول الله فيقال من رازقك فتقول الله فيقول اذهب إ ل ى الكتاب ف إ ن ك ستجد فيه ق ص ة هذه ا ل ن ط ف ة قال فتخلق فتعيش في أ ج ل ه ا و ت أ ك ل رزقها وتطا في أ ث ر ه ا حتى إ ذ ا جاء أ ج ل ه ا ماتت فدفنت في ذلك ثم تلا ل ش ع ب ي هذه الآية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 فإن قذفتها كانت الأرحام غير مخلقة دمى وقد إ ن كانت م خ ل ة نسمة نكست ابن حاتم خرجه وغيره أبي و ق روي من وجه آ خ ر عن ابن مسعود أ ن لا تصوير قبل ثمانين يوما فروى ا ل س د ي عن أ ب ي مالك وعن أ ب ي صالح عن ابن عباس وعن م ر ة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء قال إ ذ ا وقعت ا ل ن ط ف ة في ا ل أ ر ح ا م طارت في الجسد أ ر ب ع ي ن يوما ثم تكون ع ل ق ة أ ر ب ع ي ن يوما ثم تكون م ض غ ة أ ر ب ع ي ن يوما ف إ ذ ا بلغ أ ن تخلق بعث الله ملكا يصورها ف ي أ ت ي الملك بتراب بين أ ص ب ع ي ه فيخلطه في ا ل م ض ر ة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر فيقول أ ذ ك ر أ و أ ن ث ى أ ش ق ي أ و سعيد وما رزقه وما عمره وما أ ث ر ه وما مصائبه فيقول الله تبارك وتعالى ويكتب الملك ف إ ذ ا مات ذلك الجسد دفن حيث أ خ ذ ذلك التراب خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ولكن ا ل س د ي مختلف في أ م ر ه وكان ا ل إ م ا م أ ح م د ينكر عليه جمعه الاسانيد أ س ن ي د المتعددة ل ل ت ف ي ر ل و ا كما ا ح د ك هو و غ ر ينكرون ه و على ل ا ا ق ا ل م ت ع د د ة للحديث الواحد وقد أ خ ذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه ا ل ر و ا ي ة و ت أ و ل حديث ابن مسعود المرفوع عليها وقالوا أقل أحد لأنه الأربعين أن خلق يتخلق قبل الولد لا إلا الثالثة ولا ما وثمانون يوما مضغة مضغة يتبين يكون في يكون وقال أ ص ح ا ب ن ا و أ ص ح ا ب الشافعي ب ن انه ء على الأصل هذا إ لا تنقضي ا ل ع د ة ولا تعتق أ م الولد إ ل ا ب ا ل م ض غ ة ا ل م خ ل ق ة و أ ق ل ما يمكن أ ن يتخلق ويتصور في أ ح د وثمانين يوما ل العلقة هي دم لا يستبين فيها الخلق المضغة مخلقة فهل تنقضي بها العدة؟ أحمد دم في فيها فإن هي يستبين غير كانت بها تنقضي وتصير أم الولد بها مستولدة على قولين هما روايتان عن أحمد وإن لم يظهر أم أحمد هما لم بها على عن فشهدن ي التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه ه أهل ا كان لا إلا الخبرة من النساء ولكن من ف ا بذلك قبلت شهادتهن ولا فرق بين أ ن يكون بعد تمام أ ر ب ع ة أ ش ه ر أ و قبلها عند أ ك ث ر العلماء ونص على ذلك الامام احمد في روايه خلق من اصحابه ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الاربعه يتبين خلقه قال الخلق مخلقا الشعبي اذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا إنقضت به العدة وعتقت به الأمة اذا وكذا نكس كان انقضت كان لاربعة الامة به اشهر وكذا نقل عنه الولد حنبل إذا اسقطت أم فان كان خلقه ت ا م ة عتقت وانقضت به ا ل ع د ة إ ذ ا دخل في الخلق الرابع في أ ر ب ع ة أ ش ه ر ينفخ فيه الروح وهذا يخالف ر و ا ي ة الجماعه ة ع ن وقد رواية قال أحمد في رواية عنه إذا بذلك اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة ونقل عنه جماعة أيضا تبين تعتق ليس فيه ونقل خلقه أمة عنه في تبين العلقة إذا تبين أنها وهذا ل الأمة د أن تعتق ب ا قول قولا للشافعي ومن أصحابنا وهو قول وحكي ومن ه نخعي من طرد ه ل العدة ر و وهذا ا انفضاء أيضا ي في ة عن أحمد في العدة به أيضا وهذا كله مبني على أ ن ه يمكن التخليق في ا ل ع ل ق ة كما قد يستدل على ذلك بحديث ح ذ ي ف ة بن أ س ي د المتقدم إلا أن يقال أن حديث ح ذ ي ف ة إ ن م ا يدل على أ ن ه يتخلق إ ذ ا صار لحما وعظما و إ ن ذلك قد يقع في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ن ي ة لا في حال كونه علقه ة وفي و ذلك ل ل نظر ا أعلم وما ذكره الأطباء يدل على أن على العلقة يدل تتخلق وتتخطط وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير وما من وتتخطط وحديث ذكره يشهدن يشهد بن في ح الجنين كون ا ل ن ط ف ة أ ي ض ا والله ت ع اعلم ل ى أ وبقي في حديث ابن مسعود أ ن بعد مصيره م ض غ ة أ ن ه يبعث إ ل ي ه الملك فيكتب الكلمات ا ل أ ر ب ع وينفخ فيه الروح وذلك وعشرين يوما واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ هذا كله ألفاظ الحديث الكتابة بعد ترتيب مئة في ففي ر و ا ي ة البخاري في صحيحه ويبعث إ ل ي ه الملك فيؤمر ب أ ر ب ع كلمات ثم ينفخ فيه الروح ففي هذه ا ل ر و ا ي ة تصريح ب ت أ خ ر نفخ الروح عن الكتابه ة رواية وفي ر خ ج ا البيهقي في كتاب القدر ثم يبعث الملك الروح كلمات يبعث بأربع في فينفخ فيه الروح ثم يؤمر ثم ثم وهذه ا ل ر و ا ي ة تصرح بتقدم النفخ على ا ل ك ت ا ب ة ف إ م ا أ ن يكون هذا من تصرف ا ل ر و ا ة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه ه به وإما يكون وبكل حال فحديث بن مسعود يدل على تأخر نفخ الروح في الجنين وكتابة الإخبار المراد ما الملك م لا حال الجنين أن أخبر تأخر أ بن نفخ ترتيب ترتيب فحديث يدل في على ل ر فقط الى بعد ا ر ب ع ة اشهر حتى تتم الاربعون ا ل ث ا ل ث ة فاما نفخ الروح فقد روي صريحا عن ا ل ص ح ا ب ة انه انما ينفخ فيه الروح بعد اربعه اشهر كما دل عليه ظاهر ابن مسعود فروا زيد بن علي عن أبيه عن علي قال اذا تمت النطفة اربعة أشهر بعث اليها ملك فنفخ فيها ملك الروح فنفخ في الظلمات فذلك قوله تعالى ثم أ ن ش أ ن ا ه خلقا آخر خرجه اخر ب أبي ن إسناد منقطع حاتم وهو و ج اللالكائي بإسناده ابن عباس قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت في أربعة عن أشهر وقعت وعشرة ثم نفخ فيها الروح ثم مكثت أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم بعث إ ل ي ه ا ملك فنقفها في ن ق ر ة القفا وكتب شقيا أ و سعيدا وفي إ س ن ا د ه نظر وفيه أ ن نفخ الروح ي ت أ خ ر عن ا ل أ ر ب ع ة أ ش ه ر ب ع ش ر ة أ ي ا م وبنى ا ل إ م ا م أ ح م د مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث بن مسعود وأن الطفلة على مسعود عنه وأن بن حديث ينفخ فيه الروح بعد ا ل أ ر ب ع ه اشهر و أ ن ه إ ذ ا سقط بعد تمام أ ر ب ع ة أ ش ه ر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن مسيب وهو أحد أقوال الشافعي وأسحاق ونقل غير واحد وعشرة أحد أحمد ذلك تلك أيضا سعيد المسيب الشافعي غير ففي إذا قال بلغ أنه أربعة أشهر عن عن العشر بن ينفخ فيه الروح ويصلى عليه وقال في ر و ا ي ة أ ب ي الحارث عنه تكون ا ل ن س م ة ن ط ف ة أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة و ع ل ق ة أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة و ب ض غ ة أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ثم تكون عظما ولحما ف إ ذ ا تم أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشرا نفخ فيه الروح فظاهر هذه الرواية هذه أ ن ه لا ينفخ فيه الروح إ ل ا بعد تمام أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشر كما روي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد م إ ن احمد تدل على ل أنه ينفخ فيه ا ر و في ة الأربعة عدة الوفاة أربعة العشر تمام وهذا هو المعروف عنه وكذا قال ابن مسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت بعد عنه عن وعشرة أشهر مسيب هو حيث م اهل بال العشر قال ينفخ ي ف ا ا ر و و ح أ م الطب أ ه ا ل فذكروا ان الجنين إ ن تصور في خ م س ة وثلاثين يوما تحرك في سبعين يوما وولد في م ئ ت ي ن و ع ش ر ة أ ي ا م وذلك س ب ع ة أ ش ه ر وربما تقدم أ ي ا م ا و ت أ خ ر في التصوير و ا ل و ل ا د ة و إ ذ ا كان التصوير في خ م س ة و أ ر ب ع ي ن يوما تحرك في تسعين يوما وولد في م ئ ت ي ن وسبعين يوما وذلك ت س ع ة أ ش ه ر والله أ ع ل م و أ م ا ك ت ا ب ة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أ ن ه ا تكون بعد ا ل أ ر ب ع ه اشهر أ ي ض ا على ما سبق وفي الصحيحين عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل يقول ملكا الله بالرحم ملكاً يقول أي رب نطفة أي رب أي أي علقة نطفة أ ي رب م ض غ ة ف إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يقضي خلقه قال يا ربي اذكر أ م أ ن ث ى أ ش ق ي أ م سعيد فما الرزق فما الاجل تكون في أ و ل ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ن ي ة واخرجه مسلم أ ي ض ا بلفظ آ خ ر من حديث ح ذ ي ف ة بن اسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على بعدما تستقر في بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي ربي بعدما خمسة الملك على المطفة الرحم أذكر أو أنثى تستقر أو أو أو ويكتب عمله و أ ث ر ه و أ ج ل ه ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص وفي رواية يتسور فيقول وذكر وفي رواية النطفة في أيضا أربعين ليلة عليها يا ربي الحديث أيضا أخرى الرحم أذكر أخرى الملك أم أنسى لمسلم لمسلم لبضع ثم إن تتقع وأربعين ليلة. وفي ر ب ع ي ليلة ن و مسند الامام احمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استقرت ا ل ن ط ف ة في الرحم اربعين يوما او اربعين ليلة بعث اليها ملك فيقول يا ربي أشقي او بعث سعيد فيعلم وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن ليلة رواه ملك ما اشقي وظاهره يدل على أ ن الملك يبعث إ ل ي ه وهو ن ط ف ة وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آ خ ر ي ن أنه ق انه ل إ ا ل ل عز وجل تعرض عليه أعمال ساعات ساعات وجل يوم وهو كل ثلاث بالأرحام ثلاث يؤتى فينظر فينظر بني فيها فيها آدم ثم قال و يصوركم ل ه في أ ر ح ا يشاء م كيف وقوله يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ويؤتى ب ا ل أ ر ز ا ق فينظر فيها ثلاث ساعات وتسبحه ا ل م ل ا ئ ك ة ثلاث ساعات قال فهذا من ش أ ن ك م و ش أ ن ربكم ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من ا ل أ ر ح ا م ب م د ة جماعة وخدروي عن جماعة من الصحابة أ ن ا ل ك ت ا ب ة تكون في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ث ا ن ي ة فخرج اللالكائي ب إ س ن ا د ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا إلى النطفة المرأة جاءها فاختلجها بها الرحمن يا الخالقين الله فيها مكثت رحم ملك ثم ليلة وجل فيقول أخلق أربعين أحسن في فيقضي عرج عز ما يشاء من أمره يشاء ثم تدفع إ ل ى الملك عند ذلك فيقول يا رب ي أ س ق ط ام تام فيبين له ثم يقول يا رب ي أ ن ا ق ص ا ل أ ج ل أ م تام ا ل أ ج ل فيبين له ويقول يا ربي أواحد أم توأم فيبين له. فيقول يا ربي فيبين يا ربي له أم أ ذ ك ر أ م أ ن ث ى فيبين له ثم يقول يا ربي أ ش ق ي أ م سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع له رزقه فيقطع له رزقه مع أ ج ل ه ف ي ه ب ط بهما جميعا فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إ ل ا ما قسم له وخرج ابن أ ب ي حاتم ب إ س ن ا د ه عن أ ب ي ذر قال إ ن المني يمكث في الرحم أ ر ب ع ي ن ليله ف ي أ ت ي ه ملك النفوس فيعرج به إ ل ى الجبار عز وجل فيقول يا رب ي أ ذ ك ر أ م أ ن ث ى فيقضي الله عز وجل ما هو قاض ثم يقول يا رب ي أ ش ق ي أ م سعيد فيكتب ما هو لاق بين يديه ثم تلا أ ب و ذر من ف ا ت ح ة س و ر ة التغابن إلى قوله وصوركم ف أ ح س صوركم وقد إ ل المصير وهذا كله ي ي ه وهذا ا و ف ما في ح ي حذيفة أسيد بأربعين ليلة فيه ث الروح نفخ كتابة بن ابن عباس بعد عن أن تكون وإن إسناده فيه نظر وقد تقدم وقد الملك نظر جمع بعضهم بين هذه ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر وبين حديث ابن مسعود ف أ ث ب ت ا ل ك ت ا ب ة مرتين وقد يقال مع ذلك إ ن إ ح د ا ه م ا في السماء و ا ل أ خ ر ى في بطن ا ل أ م و ا ل أ ظ ه ر والله أ ع ل م أ ن ه ا م ر ة و ا ح د ة ولعل ذلك يختلف باختلاف ا ل أ ج ن ة ف ب ع ض ه م وبعضهم بعد الأربعين الثالثة وقد يقال إن لفظة ثم مسعود إنما يكتب الأربعين الأربعين يقال في حديث أريد به ترتيب ذلك لفظتها بعد بعد ابن به الإخبار له الأولى الثالثة وقد إن لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أ ع ل م ومن ا ل م ت أ خ ر ي ن من رجح أ ن ا ل ك ت ا ب ة تكون في أ و ل ا ل أ ر ب ع ي ن الثانيه ة كما دل ل ع ي حديث حذيفة بن أسيد وقال إنما أخر ذكرها في حديث أسيد مسعود إلى ما بعد في ينقطع ثم ذكر الثلاثة ذكرها ذكر ذكرت ذكر بلفظ المضغة بن بن إنما وإن أخر لألا وقال الأطوار ما إلى التي يتقلب فيها الجنين وهي كونه ن ط ف ة و ع ل ق ة ومضغه ف إ ن ذكر هذه ا ل ث ل ا ث ة على نسق واحد أ ع ج ب أ ح س ن فلذلك أ خ ر المعطوف عليها و إ ن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب واستشهد تعالى لذلك بقوله تعالى و ب د أ خلق ا ل إ ن س ا ن من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه والمراد ب ا ل إ ن س ا ن آ د م عليه السلام ومعلوم أ ن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من س ل ا ل ة من ماء مهين لكن لما كان المقصود ذكر ق د ر ة الله عز وجل في م ب د أ خلق آ د م وخلق نسله عطف ذكر أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر و أ خ ر ذكر ت س و ي ة آ د م ونفخ الروح فيه و إ ن كان ذلك متوسطا بين خلق آ د م من طين وبين خلق نسله والله أ ع ل م وقد ورد أ ن هذه ا ل ك ت ا ب ة تكتب بين عيني الجنين ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا خلق الله ا ل ن س م ة قال ملك ا ل أ ر ح ا م أ ي رب ي أ ذ ك ر أ م أ ن ث ى قال فيقد الله إ ل ي ه أ م ر ه ثم يقول أ ي رب ي أ ش ق ي أ م سعيد فيقضي الله إ ل ي ه أ م ر ه ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى ا ل ن ك ب ة ينكبها وقد روي موقوفا على ابن عمر غير مرفوع وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم أسيد عمر غير صريح حذيفة الملك في ابن على بن أن يكتب ذلك في ص ح ي ف ة ولعله يكتب في ص ح ي ف ة ويكتب بين عيني الولد وقد روي أ ن ه يقترن بهذه ا ل ك ت ا ب ة أ ن ه يخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته ا ل ق ا ئ م ة به فروي عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن الله أراد الخلق يخلق بعث ملكا فدخل الرحم فيقول اي رب ي ماذا فيقول غلام او ج ا ر ي ة او ما شاء الله ان يخلق في الرحم فيقول اي رب ي اشقي ام سعيد فيقول ما خلقه ما خلائقه خلقه ف ي وفي ل كذا وكذا م من ا ش ء إلا وهو يخلق معه في الرحم خرجه أبو داود وهو أبو معه خرجه في كتاب القدر والبزار في كل ت ا ا ب ق د مسنده ر والبزار وبكل في حال فهذه ا ل ك ت ا ب ة التي تكتب للجنين في بطن أ م ه غير ك ت ا ب ة المقادير السابقة لخلق الخلائق ا ل م ذ ك و ر ة في قوله تعالى ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب من قبل أ ن نبراها أ ه كما مسلم ا في صحيح ل ل عن عبد الله بن عمر عن عمر ل صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ن إن أن ب ي مقادير قدر بخمسين الف سنة ألف وفي حديث ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و ل ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إ ل ى يوم القيامه ة وقد سبق ذكر ماروية عن ابن مسعود سبق ابن ذكر رضي ا عن ل ل عنه عن أن النطفة سأل الملك إذا سأل عن حال النطفة أ م ر أ ن يذهب إ ل ى الكتاب السابق ويقال له إ ن ك تجد فيه ق ص ة هذه ا ل ن ط ف ة وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق ب ا ل س ع ا د ة و ا ل ش ق ا و ة ففي الصحيحين عن علي بن أ ب ي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما من نفس م ن ف و س ة إ ل ا وقد كتب الله مكانها من ا ل ج ن ة أ و النار و إ ل ا قد كتبت ش ق ي ة أ و س ع ي د ة فقال رجل يا رسول الله أ ف ل ا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أ م ا اهل السعاده فييسرون لعمل اهل, السعادة وأما أهل, الشقاوة, فييسرون لعمل أهل الشقاوه ثم ق ر أ ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى ا ل آ ي ت ي ن ففي هذا الحديث أ ن ا ل س ع ا د ة والشقاوه قد سبق الكتاب بهما وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وان كلا ميسر لما خلق له من الاعمال التي هي سبب ل ل س ع ا د ة او الشقاوه وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله ايعرف اهل ا ل ج ن ة من اهل النار قال نعم قال قال فلم ا يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له او لما ييسر له وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ك ث ي ر ة وحديث ابن مسعود فيه ان ا ل س ع ا د ة والشقاوه بحسب خواتيم الاعمال وقد قيل إن قوله في آخر الحديث فوالله قيل الحديث في الذي غيره لا اله ان اخر إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أهد اهل ل إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود كذلك ج مدرج ن من ابن ة آخر ر ا مسعود و س م ة الجنه ب ن ه هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وقد روية وسلم و النبي المعنى صلى من عن و وفي ه متعددة ع أيضا صحيح البخاري س ل بن سعد البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م انما الأعمال بالخواتيم ا ب وفي صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي عائشة الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم وفيه أيضا عن عن عليه صلى ل و س ق ل إ ن م الاعمال ا أ ع م ل بالخواتيم أيضا وفيه ن ع و ي ة ق ا سمعت ا ل ن بالخواتيم ي صلى ل عليه وسلم يقول إنما الأعمال ه إنما ب ه ا كالوعاء ف إ ذ ا طاب أ علاه طاب أ س ف ل ه و إ ذ ا خ ب ث أ ع ل ى خ ب ث أ س ف ل ه و في ص ح ي ح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن ا ل رجل ل ي ع م ل ا ل ز م ا ن الطويل ب ع م ل أ ه ل ا ل ج ن ة ثم ي خ ت م له ع م ل ه ب ع م ل أ ه ل النار و إ ن ا ل رجل ليعمل الزمان ل ا ط وخرج ي ي ل بعمل أهل النار ثم ت م عمله بعمل له أهل الجنة و خ ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم الا تعجبوا ب أ ح د حتى تنظروا بم ا يختم له ف إ ن العامل يعمل زمانا من عمره أ و ب ر ه ة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل ا ل ج ن ة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا و إ ن العبد ليعمل ا ل ب ر ه ة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وخرج أيضا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه وهو مكتوب في الكتاب من اهل النار فاذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل اهل النار فمات فدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار وانه لمكتوب في الكتاب من أ ه ل ا ل ج ن ة ف إ ذ ا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فمات فدخلها وخرج أ ح م د والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أ ت د ر و ن ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إ ل ا أ ن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أ س م ا ء أ ه ل ا ل ج ن ة و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م وقبائلهم ثم أ ج م ل على آ خ ر ه م فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أ ب د ا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أ س م ا ء أ ه ل النار و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م وقبائلهم ثم أ ج م ل على آ خ ر ه م فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أ ب د ا فقال أ ص ح ا ب ه ففيما العمل يا رسول الله إ ن كان أ م ر ا قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا ف إ ن صاحب ا ل ج ن ة يختم له بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة وان إ وإن ن عمل عمل أي ص ح ب ا ل ا ر يختم له ب عمل أثن اي ل عمل ن وإن ا ر أ عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه م ت ع د د ة وخرجه الطبراني من حديث علي بن أ ب ي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه صاحب ا ل ج ن ة مختوم له بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة وصاحب النار مختوم له بعمل أ ه ل النار و إ ن عمل أ ي عمل وقد يسلك ب أ ه ل ا ل س ع ا د ة طريق أ ه ل الشقاء حتى يقال ما أ ش ب ه ه م بهم بل هم منهم وتدركهم ا ل س ع ا د ة فتستنقذهم وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة يسلك بأهل أهل حتى يقال ما أ ش ب ه ه م بهم بل هم منهم ويدركهم الشقاء من كتبه الله سعيدا في أ م الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ن ا ق ة ثم قال الاعمال أ ع م ل ل بخواتيمها ا أ بخواتيمها وخرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أ ي ض ا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن سهل ا بن سعد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أ ص ح ا ب ه رجل لا يدع ش ا ذ ة ولا ف ا ذ ة إ ل ا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أ ج ز أ منا اليوم أ ح د كما أ ج ز أ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أ ه ل النار فقال رجل من القوم أ ن ا صاحبه ف أ ت ب ع ه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نص سيفه على ا ل أ ر ض وذبابه بين ت د ي ه ثم تحامل على س ي فخرج ه نفسه فقتل ف الرجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ش ه د أ ن ك رسول الله وقص عليه ا ل ق ص ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الرجل ليعمل عمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيما يبدو للناس وهو من أهل اهل ل الرجل ليعمل عمل ن وإن ا ر أ النار فيما يبدو للناس وهو من أ ه ل الجنه ة رواية زاد البخاري ل في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى للناس أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون باطنة الناس الأعمال بالخواتيم فيما الأمر خاتمة بخلاف السوء لا عليها وقوله ذلك للعبد يطلع يبدو بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إ م ا من ج ه ة عمل سيء ونحو ذلك فتلك ا ل خ ص ل ة ا ل خ ف ي ة توجب سوء ا ل خ ا ت م ة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل أ ه ل النار وفي باطنه خ ص ل ة خ ف ي ة من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب تلك الخاتمة عليه الخصلة له قال عبد العزيز عبد بن أبي عمره رواد آخر حسن حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إ ل ه إ ل ا الله فقال في آ خ ر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال ف س أ ل ت عنه ف إ ذ ا هو مدمن خمر فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب ف إ ن ه ا هي التي أ و ق ع ت وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق وكل ذلك سبق في الكتاب السابق ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق يقولون ماذا سبق لنا وبكى بعض ا ل ص ح ا ب ة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في ا ل ج ن ة وهؤلاء في النار ولا أ د ر ي في أ ي القبضتين كنت وقال بعض السلف ما أ ب ك ى العيون ما أ ب ك ا ه ا الكتاب السابق وقال سفيان لبعض الصالحين هل أ ب ك ا ك قط علم الله فيك فقال له ذلك الرجل تركتني لا أ ف ر ح أ ب د ا وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أ ك وكان ن في أم ا ل ت ب ويبكي شقيا ويقول أخاف أ أسلب ل ا إ ي مالك ن عند ا م و و ت ا مالك ن بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول يا رب ي قد علمت ساكن ا ل ج ن ة من ساكن النار ففي أ ي الدارين منزل مالك قال حاتم ا ل أ ص م من خلا قلبه من ذكر أ ر ب ع ة أ خ ط ا ر فهو مغتر فلا ي أ م ن الشقاء ا ل أ و ل خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في ا ل ج ن ة ولا أ ب ا ل ي وهؤلاء في النار ولا أ ب ا ل ي فلا يعلم في أ ي الفريقين كان والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث فنودي الملك ب ا ل س ع ا د ة و ا ل ش ق ا و ة ولا يدري أ م ن ا ل أ ش ق ي ا ء هو أ م من السعداء والثالث ذكر هول المطلع ولا يدري أ ي ب ش ر ب ر ض ى الله أ و ب ص خ ط ه والرابع يوم يصدر الناس أ ش ت ا ت ا ولا يدري أ ي الطريقين يسلك به وقال سهل التستري المريد يخاف أ ن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أ ن يبتلى بالكفر ومن هنا كان ا ل ص ح ا ب ة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أ ن ف س ه م النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق ا ل أ ص غ ر ويخاف أ ن يغلب ذلك عليه عند ا ل خ ا ت م ة فيخرجه إ ل ى النفاق ا ل أ ك ب ر كما تقدم أ ن دسائس السوء ا ل خ ف ي ة توجب سوء ا ل خ ا ت م ة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا نبي الله آ م ن ا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال نعم إ ن القلوب بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي من حديث أ ن س وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ م س ل م ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أ ن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله أ و ان القلوب لا تتقلب قال نعم ما من خلق الله تعالى من بني آ د م من بشر إ ل ا أ ن قلبه بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الله ف إ ن شاء الله عز وجل أ ق ا م ه و إ ن شاء أ ز ا غ ه ف ن س أ ل الله ربنا أ ن لا يزيغ قلوبنا بعد إ ذ هدانا و ن س أ ل ه أ ن يهب لنا من لدنه ر ح م ة إ ن ه هو الوهاب قالت قلت يا رسول الله أ ل ا تعلمني د ع و ة أ د ع و بها لنفسي قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي و أ ذ ه ب غيظ قلبي و أ ج ر ن ي من مضلات الفتن ما أ ح ي ي ت ن ي وفي هذا المعنى أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة واخرج مسلم من حديث عبد الله بن ع م ر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن قلوب بني آ د م كلها بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك